of God وأن وصلى على محمد والله <تصفيق> وكل <تصفيق> <تصفيق> May it ومن ضل فإنما يضل than Allah issue of the way the body con أيحسب أن لم يرثوه أَلَمْ ألم oh, at <laughs> him Come